بسم الله الرحمن الرحيم طاف والقرآن المجيب بل عجبوا أن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 بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مرج أَفَلَمْ يَرْضُوا إِلَى السَّمَاءِ فَأُقَّامُمْ كَيْفَ بَنِينَ كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج دَبَّ الصَّيْرَا الثَّاوِ وَذِكْرَى لِكُلِّ عابِدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وحب الحصيد سباسقات الله طلع النضيد الرزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم حي وأصحاب الرس وثمد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 قول إن لديه رقم عتيد وجاءت سكرت الموت بالحق وجاءت سكرت الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ونفخ في الصور ذلك هو.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 وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي يا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلهاً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 احتصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول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 هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب بقلب منيب ندخلها بسلام وتدخلها بسلام. يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقهوا في البلاد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 لَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّوبٍ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه واذبار السجود واستمع, واستمع واستمع واستمع يوم ينام صيحة بالحق يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج إن نحن نحيي ونموت وإلينا البصير يوم تشقق الأرض عنهم سرع